تسع صفات لا تبد لها أولا صفة الصفير والصفير صوت يشبه صوت الطائر واصطلاحا صوت زائد يخرج ما بين الثنايا وطرف اللسان أس أس أز الحروف ديت اسمها حروف ايه خد نجل بكنا جميع الحروف ديت اسمها حروف ايه في القبل حروف الحروف الاسليه تخرج من اسل اللسان طيب الحروف ديت قلنا مخرجة ايه فاكرين ما بين الاسنين العليا هي ما اللسان ما بين الاسنين العليا والسفلى أقرب إلى السفلى. ماشي؟ لما أقول أس صوتها وص أز أمر طبيعي خالص مفروش أي حاجة يعني. ص هتلاقى أقوام الصاد عشان التفخيم اللي في الصاد والاستعلاء اللي في الصاد. أز في الدرجة الثانية. من القو بعد الصاد أس أضعف الثلاثة هي السين بس فيها الصفة يقول أن الصوت في الصاد يشبه صوت الأوز وإزاي تشبه صوت النحل والسين تشبه صوت الجرد الصفة الثلية القلقلة ومعناها الاضطراب وإصلاح اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. اضطراب الصوت عند النطق بالحرف. اضطراب الصوت في المخرج بتاعه عند النطق بالحرف يسمع له نبرة قوية. حروف خمسة خط بجد. بعضها أقوى من بعض. فرق في الطاء. في الطاء أقوى. هو أقوى الحروف مطلقا الطاء. ووسط والأوسط في الجيم وأدناها في الثلاثة الباقي مراتب زي مراتب الغنة فكنا مراتب الغنة قلنا الغنة في المشدد أقوى ثم الموضة فكنا كذلك أذن القلة مراتب وتذكرنا في مراتب الغنة إن النون والمي متحركتان فيهم الغنة إن الغنة صفة إيه صفاتية لا تفرق الحرف حتى وإن تحرك وإن سكن فهي صفاتين فكذلك ال القلقلة من الصفات الذاتية هذه الأحرف فلكن بضرجات وأظهرا مقلقلا إن سكنا وإي في الوقف كان أبيان يعني المقلقة المقوف عليه أظهر وأقوى من غير المقوف عليه والمقوف عليه المشدد أقوى من المخفف أو الغير مشدد. يقول أقوى عند الساكن الموقوف عليه المشدد مثل الحق يليه الساكن الموقوف عليه غير المشدد مثل خلق الحق خلق الحق واضحة القوة فيه ثم يلي هذا الساكن الموصول خلقنا الموصوله يلي يعني ساكن مشدد موقوف عليه وساكن خفيف أو غير مشاهد وقف عليه وساكن موصول يعني الساكن في وسط الكلمة خلقنا خلقنا قد في خلقنا هي أضعف من خلق صح واضحة ويأكل في الوقف كنابيا وفي هذه المراتب الثلاث نجد أن القلقلة قد بلغت صفة الكمال أما المرتبة الرابعة هي في المحرك مثل المتقين قاف مكسورة لكن فيها قلقلة, لكن قلقلة فلا يوجد فيه من القلقلة إلا أصلها فقط مثل الغنة في النون والميم المظهرتين والمحركتين فالثابت فيهما أصلهما لا كمالهما كما تقدم كثيات ومن الحاجات المختلفة دايما كثير جدا من الإخوة موضوع القلقلة مال الفتح مال الكسر مش عارف ايوه لاجي كلام ياما خالص كده خلا الكلام كله مسألة يعني التجربه دي يعني كل الكلام صح لكن ده متحصط لا ازاي ودي مشدد مش ازاي تقريبا كل الكلام صح يقول أما كيفيتها قد اختلف العلماء فيها فقيل انها اقرب الى الفتح مطلقا وهو الارجح وقيل انها تابعه لما قبلها فان كان ما قبلها مفتوحا نحو اقرب كانت قريبة إلى الفتح وإن كان ما قبلها مكسورا نحو إقرأ كانت قريبة إلى الكس وإن, كانت وإن كان ما قبلها مضموما نحو أقتل كانت قريبة إلى الضم وإلى ذلك يمشير الشيخ إبراهيم الشحة السمنودي في التحفة السمنوذية يقول قلقلة قطب جاد وقربت لفتح مخرج على الأولى ثبت كبيرة حيث لدى الوقف أتت أكبر حيث عند وقف شددت يبقى عندنا أخونا قولين عمد قيمة أقرب الفتح والأرجح دائما ليه القحروف بتاع القطب جد من حروف ايه من الصفات اللي خدناها؟ ها أجد قاطم باكت بتاعي بتاع شدة صح شدة قلقلة تب الجهر تحثه شخص ساكت دي ايه همس قطب جد الحروف ايه الجهر مش حرف قوية صح والاطباق الطاف الاطباق ماشي وهي اصلا كمان في حروف التفخيم خمسه ضغط قظ قاف الطاء معني فاغلبها حروف قوية صح أو هي فيها صفات قوة والشدة بس احنا قلنا الشدة انحباس جرائين الصوت صح انحباس أق... انحباس ده طب عايز اتحرك عايز انت اجيب صوت أق... هفتح الحبس ده وشوي صح انا حبست الصوت بتاعه اوت حقوم افتحه تاني صح كده الفتح ده عشان كده مقربة للفتح لكي تجرعين الصوت لكن لو قربت إلى ما قبلها من الحركة فهذا مقرؤ به يعني ممكن تكون في المكسور ما قبلها أقرب الكسر المدموم قبلها أقرب للضم المفتاحة ما قبلها أقرب للفتحة سكاد مفتاحة ما قبلها لكن مذهب أنها تقرب إلى الكسر المطلقا فهذا ليس مذهبا موجودا إن كل مقاربة للكسر مطلقا وإنما تقرب للكسر إذا كان ما قبلها مكسورا يعني ما قلت أقوتلوا أقوتلوا أقوتلوا أقوتلوا فرق أقوتلوا بما قلت قاربة لذي أقوتلوا بفتح أقوتلوا قاربة لإيه سقياها سقياها الضم والفاقل أجربت الفتح دي مقربة وده مقربة ولكن صح متقبلين عند العلماء لكن القريبة للكسر مطلقا فهذا ليس مذهبا عند العلماء صفة الثالثة اللين معناه السهولة واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان وحرفه وحرفاه اثنان وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح مفتوح ما قبلهما مثل خوف وبيت تقدم الكلام عن حروف اللين قبل ذلك حروف سهلة في النطق اتفضل خوف وبيت كلنا فيها خوف وبيت دي مدي مدي لين صح قلنا حكمه وين مدي لين بتمد كم حركه حركتين ده بالحجف في الوقف ولا في الوصف <تصفيق> ايه ابو <تصفيق> الوقف ايه الاوجه ايه ما ستة ايه ما اربعة هو ماد اللين في الوقف كالعرض للسكون ماشي كالعرض للسكون وفي الوصل لا يمد كم ذكرنا لا يمد في الوص خارج واحد نفس الانحراف معناه الميل والعدول والصلحان الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه بعد الحرف يخرج بعنده ميول عن المخرج بتاعه حتى يتصل بمخرج آخر حروف اللام والراء دائما بتلاقي الالثغ في اللام والراء صح مش كده واحد عنده لدغه أكثر اللدغه مشهورة في اللام والراء صح عشان هم ايه اصلا يقول انحراف يقول انحرافه مثل مش كده بيحصل كده كتير اللي عنده لدغه في الحرفين دول لسان عنده قابل للانحراف ويتصل يروح مكان حرف تاني لذلك بيتعالجوا عن طريق النطق مشكلة التخاطب جلسات التخاطب والحاجات دي أي الممارسة بيتعالج الحاجات دي صح وتخيف بنسبة كبيرة جدا مع الممارسة حتى مثلا يعني في حتى في اللغة العربية المشهورة عندنا مثلا حد متعود يقول جيم جيم تقوله يقول لك تعدي الجوا لك جيم لو بيقولها في أول الكلام يقول لك جو مثلاً لو حطيت دولة فوكيلة اللام يقول لك الجوع <تصفيق> أما جات في لا جات مع سهلة في الوسط هو تدريب اللسان مع أنه جابها صح هو في أماكن لكن في أول الكلام أسهل من وسط الكلام صح؟ أسهل في المسألة كلها برا عن تدريب لسان لكن الحرفان دول إيه القابلية للإنحرف عنهم ودي واضح حرف اللام فين حتى العلماء ما ذكروا في المخارج جلنا مخرج اللام يا إما طرف اللسان يا إما فاكرين أدنى حفة اللسان لو ما حتنا ذكروا مخرجين يا إما طرف اللسان يا إما أدنى حفة اللسان إلا الراء البعض قال الطرف والبعض قال إيه ظهر الطرف صح عنده ميول إنه هو ينحرف عن مخرجه فالذلك اللي انحرف ده لا في اللام والراء وحرفاه اثنان وهما اللام والراء أوصف بالانحراف لأنهما انحرف عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان معناه من ايه؟ من ادنى حافية اللسان والراء فيها انحراف أيضا إلى ظهر اللسان وميل قليل إلى جهة اللام كتير من اللا عنده لاتغة في الراء بيجيبها إيه؟ لام لاتغة في الراء بيجيبها لام الصفة الخامسه التكرير والتكرير معنى الاعاده والصلاحا ارتعاد رأس اللسان عند نطق بالحرف طبعا الصفة الحرف ديت يعني أنا بعرفها مش عشان خاطر ان ايه انحرف لا عشان احذر منه ما من احرفش بالحرف عن مخرجه دول عندهم قابليه ان الحرفين دول يبقى خلاص الواحد ايه يركز واللي في التكرير الراء كمان موجوده هي الحرف الوحيد اللي عنده قابليه التكرير وأيضا هذه الصفة ليست للتطبيق ولكن الحذر من تكرار الراء أكثر من التكرار المعتاد التكرار الخفيف اللي هو بينطق بي الحرف زاد عن ذات الحرف يقول التكرير صفة ملزمة لحرف الراء بمعنى أنها قابلة لها فيجب التحرز عنها لأن الغرض لأن الغرض من معرفة هذه الصفة تركها بما عدم المبالغات فيها وأكثر ما يظهر التكرير إذا كانت الراء مشددة نحو كره مرة أو الكره مر أر كذا فالواجب على القارئ أن يخفي هذا التكرير ولا يظهره القول لابن الجزر وأخف تكريرا إذا تشدد التشدّد حرف مشدد خذ بالك من التكرير واخفيه وليس معنى إخفاء التكرير عدم ارتعاد رأس اللسان لا رأس اللسان لو ما ارتعادش مش هتجيب الرأس لكن الر هو دي المحذور أر. يبقى ارتعاد خفيف تقوم به ذات الحرف الزائد هو الممنوع يقول ليس معنى إخفاء التكرير إعدام ارتعاد اللسان رأس اللسان بالكلية لأن ذلك يؤدي إلى حصر الصوت بين رأس اللسان واللسه كما في حرف الطاء وهذا خطأ لا يجوز وإنما يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة خفيفة حتى لا تنعدم الصفة وطريق الخلاص من هذا أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه بحيث لا يرتعد رأس اللسان كثيراً بين إزاي يهود وحتى تخلص من الصفة دي, دي. نقولنا الرأى ظهر طرف اللسان هيلزق ظهر طرف اللسان الحنك الأعلى أر أر أر أول ما يلصق يقوم الارتعال بتاع اللسان يسكن فلا يتكرر الحرف إنما حيطرق وما يحصلش إنصاق لظاهر طرف اللسان في الحالة كالأعلى يتقرر الحرف وهذا من الخطأ. التفشي صفر ثالثة ومعنى الانتشار والانتشار واصلاح الانتشار الريح بين اللسان والحالة كالأعلى. حرف 21 وشين وسمية الشيء متفشي الانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بالمخرج الضاد. الاستطالة معناه الامتداد واصطلاحا امتداد الصوت من اول ح... احدى حافتي اللسان الى اخر حرف المخرج الضاد حفة اللسان كلها احدى حافتي اللسان الى مخرج اللام حرفها الضاد وصمية الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام الضاد مخرج عريضة طويل وبتنطق الضاد في المخرج كله عشان كده هي الوحيدة لصفة الاستطال يعطرة في اللي سن نقطة ماشي وكل حرف في نقطة كده لكن الضاد مخرجها طويل يقول ولا حرف المستطيل ويمتد الصوت به ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود يعني ما تاخدش حركته ثلاث حركة, حركة واربعة أض ولا الضالين ما عملش سكت عليها وطول الحرف ايه الفرج بين الممدود والمستطيل يقول ان الحرف المستطيل يجري في مخرجه يجري في مخرج المخرج بتاعه هو بيتحرك فيه اما الحرف الممدود يجري في ذاته لان مخرجه اصلا مخرج مقدر يعني هو الحرف نفسه نلوش مكان هو حرف الألف فين هو طلب مطلطنطي هو الألف بذلك أما الضاد فمخرجها محدود ومعروف والفرق بينهما أن الحرف المستطيل يجري الصوت في مخرجه بقدر طوله ولم يتجاوزه إلى حيث أن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق أما الحرف الممدود فليس له مخرج محقق وإنما مخرجه مقدر كما عرفت فممكن نخليها حركتين وممكن نخليها أربعة وممكن نخليها ستة هاجر الصوت في ذاته ولا ينقطع إلا من قطاع الهواء صفة التاسعة وهي الخفاء لغة الاستطار اصطلاحا الخفاء الصوتي خلفاء صوت الحرف عند النقطة به أربع حروف حروفه المتهاوي هاوي الهاء والألف والهو والياء حروف المد مع الهاء بس كده خلاص حروف المد مع اله أما خفاء حروف المد فلسعة مخرج المخرج المقدر المعروف وأما الهاء فلأن صفاتها كلها ضعيفة ومن أجل هذا قوية بالصلة وقال صاحب الآلة البال والهاء مع حروف مد للخفاء الصلا مد الصلا فاكرينه والصلة دية باب كبير جداً في القراءات الصلة دية يعني سببها تقوية حرف الهاء الحرف الهاء حرف خفي زي ما قلنا المد عشان السكون ماشي والاظهار والإضغام والإحكام دي كلها متعلقة بالساكن والهمزات برضو لا مذاهب في تسهيل الهمزات كذلك الهاء الهاء الصلة الصلة بتقوي الهاء صفه التساوي الغنه وهي صوت له رنين في الخشم طبعا خدنا الغنة قبل كده وتفصلت الغنة يقول قد سبق الكلام عن الغنة ومخرجها ومقدارها وكيفيتها ومراتبها عند الكلام على حكم النون المشددتين فرجع اليه بذلك انتهي يعني مبحث الصفات هي باين بعد كده يعني عايز تغرف صفات حرف الصفات والمخارج نترتب عليهم باب الإضغام أيها الإضغام تقارب تجانس تماثل التباعد كل ده مبني على معرفة مخارج الحروف وصفات الحروف. طبعا انا عايز اي حرف عايز اعرف اي صفات طبعا كده اي حرف كده من غير ما ندور كده اجل حرف ليه كم صفات اقل حاجة خمس صفات خلاص كده اقل حرف ليه خمس صفات واكتر حرف سبع يعني ما تجوه مسألة مش فرق كبير ولا حاجة لكن شوف الحرف اللي خمس صفات على اقل وممكن انا مش عارف ولا صفات كده حيأثر على تجويد نطق الحرف ده. فمبدئيا عايز أعرف أي صفات أي حرف أعرف الصفات الخامسة اللي مذكورة في المال جاهر ورخو مستفل منفتح مصمت اللي الهمس فحثاه شخص ضد الجهر يبقى ما لقيتوش في الهمس يبقى فين في الجهر ما لقيتوش في الاستعلاق يبقى في الاستفاق ما لقيتوش في الاطباق يبقى في الانفتاح يبقى نعرف خمس صفات بحروفهم وأبحث في الخمس صفات دول. إلا ما أجد الحرف في أحالين فهو في الضد يبقى كده خمس سهلة والسبع صفات التانين أو التسعة التانين حروفهم سهلة يعني ال القلقلة قرب جد الاستطالة الضاد تكرير التفشي الشين، الاستطالة الضاد، التأكير الانحراف اللي عمورا، اللين اللي هو الخفاء هاوي، اللي غنى النون والمين، هشوف الحرف وضهر في الصفات السبعة دي، فاني يعني مكانه فين، فاا بهذه الطريقة اعرف صفات الحرف معرفة المخارج الصفقي، بين السابق يبان حرف الحرف ده متجانس. مع الحرف الآخر أم لا باب الاضغام غام الكبير طبعاً الاضغام إحنا بنقول الاضغام مثليين يعني خلاص أنت تقولي يعني إذا كان صغير فيه اضغام كبير خلاص ماذا تقول لكن ده اضغام الكبير في القراءات اللي الامام بتاع بتاع المأبوع عمرو البصري باب واسع جداً باب واسع جداً فيه أحكام كتيرة جداً جداً في القرآن فأنا حارف الحروف الحرفين ده متماثلين أو متقاربين إزاي طيب حعرف قوة الحرف وضعفه إزاي إلا من خلص الصفات بتاعته صفات القوة صفات الضعف حروف القوية حروف الضعيفة بمعرفة هذا الباب يعني الإنسان يعني يعني يجود قراءته كثيرا ويتعرف على الأحكام بتاعت دايما بيحصل خلط في أحكام المتقاربين والمتجانسين والحاجات دي بضبط باب الصفات والمخارج يضبط باب الإضغام الكثير ذكر جدول هنا للصفات الحروف انت مو صعب انك تحفظه لكن سهل لك تفهمه وعمل جدول زيه بالضبط من زيه اذا زي عرفت الخمس صفات وصفات التي لا ضدها لا خلاص كده. فهذاك عندي حروف عندي 13 حرف اليوم خمس صفات وعندي 19 حرف لهم 6 صفات وحرف واحد بس لصفات سابع صفات وحرف الراء. طبعاً حتقولي لي إزاي يعني كده كم حرف كذا كده ثلاثة وثلاثين حرف إحنا قدمناها في ثلاثين بس ثلاثة وثلاثين إزاي الأول يا اللين تين اللين توالين لهم حكم غير واو اللي يا صح هو ده اللي زاد اللي بالحروف ذكر بعض الحروف اللي متفقة في الصفات تماماً زي التاء والكاف زي الثاء والحاء زي الجيم والدال إلى آخر يقول الصفات تقسم الصفات إلى قوية وضعيفة فالصفات القوية 11 صفة وهي الجهر والشدة والاستعلاء والاطباق وصفات لا تصف بقوة لا ضعف ذكرها طيب إدي أنا عفيدي في إيه؟ هعرف الحرف القوي الضعيف، تبقى قوي الضعيف. أنت تفكري ما خدنا يعني في الاضغام، اضغام الحرف القوي والحرف الضعيف يختلف عن اضغام الضعيف القوي. اضغام الضعيف القوي ضم كامل يذهب الضعيف خلاص مش باي. لكن العكس اضغام ناقص يعني ما اقول قال الطائفة فين التاء فاضل بينا حاجة خالص يعني اللي انه اقول بساط تاء فين التاء بقى صفة الاستعلاء صح اه في اضغام هنا لا اضغام إضغ... الاضغام ناقص عشان بقاء صفة الاستعلاء بتاء الطاء ذاب الحرف وباقي الصفته هيأقوى من صفر الاستفهام في التاء نخلقكم على قراءة ويفاء قلنا قبلنا في قراءة بالاضم الكامل نخلقكم نخلقكم إنما في القراءة الثانية نخلقكم استعلاء القاف ااا أو فانما عند الكاف حرف مستفق في القو في الضعيف يختلف عن إضغام الضعيف في القو المعرفة مثل هذه الأبواب تفيد في هذا الأمر ثم أيضا قسم الحروف إلى حروف قوية وحروف ضعيفة يعني الحروف قوية وأقوى وضعيفة وأضعف ومتوسطة فالحروف القوية أكيد حيكون لها صفات قوة كتير صح والحروف الضعيف هيكون لها صفات ضعف كتير ف ولكن إذا كان أقوى الحروف الحرف الطال إن صفاته كلها قوي ما في صفة ضعف يعني هو باب النظر كثير يعني مذكَر حروف متوسطة طيب أذكر فرق في نطق حرفي الضاد والضاء يعني الفرق ده مهم لإنه برضه في أخطاء موجودة في المسألين بعض الناس ينطقون الضاد ضاء علما بأن هناك فرقا بين الحرفين من ناحيتين المخرج والصفة مخرج الضاد إحدى حفتين اللسان مع إيه؟ ما يليه من الأدراس الأولى صح؟ والظاء مخرجه ظهر طرف اللسان أو طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا يبقى إيه في الحفة وديه في الطرف في فرق. من نهاية الصفات يشتركان في خمس صفات وهي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والسمات وتنفرد الضاد بصفة الاستطال يبقى في فرق في الصفات وفرق في إيه في المخرج يبقى إيه حتى نطق الضاب وضاب. مفيش أي قراءة يا أخواننا فيها الضاد ومع ذلك اللي راح بلاد الخليج أو السعودية حيجد في لهجة هناك بيقرأ الضاب يقول ولا الظالين ويقولك بعد ذلك العرب ويكون الصحيحة أنها ليست لهجة العرب وليست قراءة لأحد من القراء إطلاقا أن الضاد تطلق عندما الموجود عند الإمام حمزة باختلاف الرواية عنه خلاد ولا خلف بإشابة الصاد بالز... بالزاي يدينا الزراطة المستقيم يقرأ صحيح الزراطة الذين نمت عليهم فهذه لا يخرج فيها اللسان ما قولش الزراطة غلط لا زاي ولا ضاء ماش كده ايه؟ صاد مشمه بالزاي يدينا الزراطة المستقيم مدية في... يعني هي الضاء اللي عندي العوام العوام ليه خرجين للسانون فيه في الضاء فهي حرفهم ديه صاد نشوها بالزاي نلتاحهم ده لكن الضاء تقلب أو تنطق ضاء فهذا ليس موجودا. قلهم السلام يجب على القارئ أن يميز بينهما بحيث ينطق الضاد مستطيلة مستطيلة فيظهر امتداد الصوت عند ضاق تحافة اللسان على ما يليها من الأدرس أخد أشار من ابن الجزري بقوله والضادة باستطالة ومخراجي ميز عن الظائل لذلك ده باب في الجزرية باب جمع الكلمات كثيرة فيها الضاد والظاء وسبب الضاء باب, باب الظاء والضادة باستطالة ومخراجي ميز عن الظائل وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر على عظم اللظ ظاهر لذا شواذ كظم ظلم أغل الظلام الظفر انتظر زمن اي قد اظن كيف جواعي الصواعي ضينا ظل النحل وخروف نساء الى اخيره والله ايه ممتاز اللي احفاظه والله اخوانا مشكلة بتاعتنا احنا بننشغل بالمطولات دي الواقع احنا الانساء يستوي الشيء المطول يعني كتاب التجهود تكلم جد ايه تعفض الاطفال جد الجزارية جد ايه وهذه الأصول شاملت هذه الشروح لكن لسابه يستهوي حتى يروح يقرأ في كتاب فقري يقول لك يا عم ايه, إيه عم يجيب لك لكتاب ده أنا يا عم معدي طيب يقرأ يا معدي يقعد يعمل بحث في الطهارة مجلد وكل حد يتكلم في الطهارة وفي الآخر يضع عمره وضع همته هو لسه في الطهارة وما ترقش بجية أبواب الفقه وفي العقو هكذا تستهوي المطولات الصح أصول العلم متون العلم من حرم المتون حرم الفنون أنا بقول كلام مش فيه أنا بقولك كلام مش فيه أصلا يعني فاكر فيه ولا حاجة. لا تشفكر فيها ولا الحاجة لا فيها أعلم ده اللي الانشغال مطولات بيطيع العلم الأص المتون المختصرات ما لي للنشرة على أخذ كتاب أركان الإيمان اللي بتاع الشيخ ربان صغيري ده يا عم أكلم يا عم ده أنا أخلص مني ترحمل ومعالج القبول يا عم هو دي هو دي هو دي هو دي هو هو هو الوصول هي هي الوصول الإيمان مختلفه في أي مكان لكن في كتب عنيت بالتواسع ونقل أسانية عن السلف وكثرة الأحاديث والآيات صح؟ ويدرس المسائل الخلافية دي مراحل لكن في بداية الطلب ما نشغلش المطولات من البدا بابك التجويل, التجويل من الأشياء برضه اللي لا أصوله خد أصوله ركز في أصوله المطورة حديجي وحتى تانيك تتعلم لغتنا ماتنى أي واحد فينا من غير ما اسمعكم قرأ حاجات وبيقرأ حاجات خاتها بالتلقي لو حكمته للقاعد اللي هو تعلمه هتلقى بخلف القاعد صح؟ أنا مستعدة ديكم أمثلة وحتضار في الكتاب ده مش هتلقى في الكتاب ده كتاب غاية المريد هي ونهاية القول قول المفيد قول المفيد وقد تجد كتاب صغير جدا فيه فائدة من تشجع في المطول صح حتى إنك تتعلم ولا أظن إن وصلت نهاية العلم ولا كده خلاص في الموضوع ده ولا أظن إن استعجل شيء مثلا وصل لي مثلا مهمة جدا وعدم الاستعجال استجابة المطلوب والرسالة زالت يتعلم بقولك انت ممكن الكتب لطولات تجد مسألة في كتاب صغير ما انتش واخد بالك منه لحد كده اصلا اسم كده مش في دماغك لا تعال لمستفيد وانا لو بقول بالنسبة التجويد لو حكمتك للقواعد اللي بتاخدها لما تقرأه هتلاقي في حاجات كثيرة خدتها بالتلقي مش موجودة في القواعد اللي خدناها دي بالبحث تلاقي الحاجات بصدية عند بعض العلماء ذكرها ولفت النظر اليها فمسألة المطول لحاجات هي مش صعبة طبعا هي اسهل من ان انا قرأ كده كله. هاحفز صفة الاطفال واحفز ستين بيت يا خلي كل يوم بيت شهرين دي يا عم ما فيش ايش كالخفز اي حاجة بس انا شايف كده قدام حاجة بكالكعة دي كلها يعمل ما القرآن برضو كده تلاتين جزء ستهم الصفحة يا عم يحفز كلهم سطر كلهم سطر وقصب عليه كلهم هتخلص هتخلصهم هتخلصه يا امتى انتهى والعمر انتهى وما انت بتاخد عشان الامتحان انا بنغضيش العلم عشان اللي امتحان اللي امتحان تناجح يا عم <تصفيق> لا مش صعب والله مش صعب انت بس بقراءة وركز مش هكذا صعب احنا كده يبدأ انتهنا من منهج التجويد سنولا ان شاء الله وبس ازبتوا يا خنان مش مسائل امتحانات. المسائل مسائل, مسائل علم العبادة اذا كان العبادة لها نهاية حيكل العلم نهاية وابض ربك حتى ياتيك اللي فكذلك العلم ثاني ظالِف. تعلم شنات تعلم بكرة، بشغل النار تفضل بكرة. لكن الأمر يكون على بال الإنسان وما يقسم أي حاجة. أي سؤال في ماخذنا؟ إن شاء الله خيرهم، ونفعنا الله يكون ناسناكم. سلام عليكم.